I'm uh not -huh. İnna fi keka Aya tanbu alda yakud تَنقُضُ أَنَّ لَمْ يَا وَحْدَهُ يَكُونُ إِلَّا تُمَنَّ لَهُ ذَا أَيَ تَنقُضُ أَنَّ لَمْ يره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 أن لن يقدر عليه أحد أي حسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لست مال